نحن بنقول له ده قرآن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أنا عايز حدي مش فاهم الآلي ده هذا كلام عربي مبين واضح كالشمس قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يبقى المحبة تسوي إيه تسوي الاتباع والمتبع يبقى إيه يبقى محب الذي يترك الاتباع يبقى إيه؟ ليس بمحب وإن أقسم بالأيمان الغلاظ أنه محب هي دي الفكر دي, دي السادة اللي احنا عايزين نوصلنا بمتال وساطة